أربعة عشر. استمع إلى النص ثم أكمل الفراغات مستعينا بالقائمة. فوائد السفر والسياحة. السفر هو ذهاب من مكان إلى آخر. يحقق السفر فوائد كثيرة لا يعلمها أكثر الناس. مثلا. يساعد السفر على التعرف على أشخاص جدد وثقافات جديدة كما يؤدي إلى التعرف على أفكار جديدة من يسافر كثيرا يتعلم كثيرا كما يقول المثل العربي إن السفر يسفر عن أخلاق الرجال السفر يطور العقل ويؤدي إلى التفكير في خلق الله كما قال الله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير